وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شَفَاعَةُ الشافعين فما لهم عن التَّذْكِرَةِ معرضين كَأَنَّهُمْ حمر مستنفرة فرت من قصورة بل يريد كل امرئ منهم أي يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكره فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا ما شاء الله هو أهل التقوى وأهل